ما تعرفش ليه في وقت ما باحتك حد جنبي له بتبقى انت اول حد يجي في بالا جيله وتبقى انت اول حد فضفض يوم هنيل ما تعرفش ليه في وقت ما اشوفك يومها بجري عليك اوام وانا معك بحب كتير اطول في الكلام واخد رحتي واحكي في اللي نفسي احكي فيه ما تعرفش ليه لو ابص لك مدشلش عين بص لك ما بشل شعيني من عليك واول باول كل حاجه بقولها ليك واللي بس صوتي بيحلى لما بيناديك واللي بس اسمي بيحلى لو تندهن بي ما تعرفش ليه بحس انك انت اللي بقيت مسؤولة منه انك انت اللي انا عنه اني فيك اللي انا بدور ما ليه شو غري اف هواك وبقدر على اللي ما يقددر شعلي معا ولو كان ده مش حب انت قول لي ده يبقى ايه ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشل شعري من علي او وبص لك مباشر الشعير بنعليك واول باول كل حاجة ما لي ليك ولي بس صوتي بيحلى لما بينا ديك ولي بس اسمي بيحلى لو تنبهني بي